غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. يا أيها الذين آمنوا فريقه من الذين اوتوا الكتاب يردوهم بعد ايمانكم كافرين وكيف تكفرون وانتم تتلى الله وفيكم رسوله ومن يعتصم بالله فقد هدي الى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 ثب بين قلوبكم فالف بين قلوبكم فاصبحتم بنعمته اخوانا وكنتم لا شتاك فتره من النار فانقدكم منها كذلك يبين الله لكم اياته لعلكم تهتدون ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون للمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون لا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ وَأُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ يَوْمَ تَبْيَضُّ وُجُوهٌ وَتَسْوَدُّ وُجُوهٌ فَأَمَّا الَّذِينَ اسْوَدَّتْ وُجُوهُهُمْ فَكَفَرْتُمْ